الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر والله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون